فرح الفؤادي دواؤه وعطر الكلام قولوا سنسمع قولوا سنسمع يا أئمة نترا الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يقول ابن الجوزي رحمه الله بالله عليك تدبر حلاوة الكف أو تذوق حلاوة الكف عن المنهي فإنها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة على رأس هذه الطائفة يوسف عليه السلام فإن يوسف عليه السلام ابتلي ببلاءين في حياته البلاء الأول لما ألقاه إخوته في الجب وهو صغير لا يدبر أمر نفسه فلطف الله سبحانه وتعالى به فلما أتت الزمرة والجب فأدل أحدهم دلوه فتعلق يوسف عليه السلام بالدل ورآه جميلا قال يا بشراء هذا غلام وأخذوه وباعوه وهو الكريم ابن, الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أبوه نبي وجده نبي وجد جده أبو الأنبياء فكان من تقدير الله سبحانه وتعالى له في هذا البلاء التمكين الأول لأن يسف عليه السلام ابتلي ببلاءين بعد كل بلاء تمكين البلاء الأول كما قلنا هو أنه ألقي في الجب ولا يدبر أمر نفسه فلما بيع بثمن بخس ودخل بيت العزيز كان له أول تمكين وهذا التمكين هو أعظم التمكينين لأنه مكن أولا من قلب العزيز وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا قال الله عز وجل وكذلك مكن ليوسف هذا هو التمكين الأول أن يدخل المرء قلب أحد وأنا أقول هذا لكل رجل تصدر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا استطعت أن تتمكن من قلوب الناس نجحت في دعوتك بخلاف الذين يستخدمون الغلظة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باسم الغيرة على الدين وباسم الغيرة للسنة فإن الغيرة على الدين والغيرة للسنة شيء جميل ولكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانه ولو تدبرت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيت أنه كان يستخدم الرفق مع الأعراب أكثر من الذين كانوا يساكنونه في المدينة حتى قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا النهي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبدى لكم تسؤكم هذه معنى كنا نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسألوا ونحن نسمع فلربما جاء رجل جاف لم يتعلم الأدب في الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام فلربما تجاوز في العبارة وهو يسأل فيرفق به النبي عليه الصلاة والسلام حتى أن عبد الله بن أبي ابن سلول ابن سلول وأنتم تعلمون أنه كان رأس النفاق لما تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لا ينبغي حتى أراد بعض الصحابة أن يقتله فعلم عبد الله ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول ده هذا كان صحبيا جليلا وأبوه كان رأس النفاق لما علم عبد الله الإبن أن بعض الصحابة يريد أن يقتل أباه يريد أن يقتل أبا عبد الله يعني فقال أتى عبد الله الإبن وقال يا رسول الله والله لئن أمرتني لآتينك بعنقه فلا أحب أن أرى قاتل أبي أنا, أنا أقتله لكن لا أحد يقتله غيري والله لئن أمرتني لآتينك بعنقه فقال له عليه الصلاة والسلام بل بر أباك وأحسن صحبته لما أراد بعض الصحابة أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه هكذا بالجمع أصحابه مع أن المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل, أن يقتل رجل واحد لكنه قال أصحابه هكذا بالجمع ليه لأن الناس يزيدون في الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا واحدا على ما يصل للتاني بقى قتل اثنين بقى قتل ثلاثة بقى قتل عشرة حد ما يصل إلى آخر بقى قتل مجموعة من أصحابه فهذا يصد الناس عن المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يقتلوا فكان عليه الصلاة والسلام يستعمل الرفقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فالرفق هو يدخلك قلوب الناس فإذا ما دخلت قلوب الناس نجحت دعوتك ولذلك الأعداء أو خصوم الدعوة إلى الله عز وجل يلجأون إلى التهويل وإلى الكذب وإلى رمي الدعاة إلى الله عز وجل بالنقائص يعني فيه تهم معلبة جاهزة تهمة الإرهاب وتهمة التطرف وتهمة التشدد الكلام ده كل تهم معلبة وأنهم يحرمون ما أحل الله لدرجة أنه يعني قيل لي ان بعض الناس ألف كتابا وكأنه نزل في الأسواق يعني ما أدري هل نزل في الأسواق أم لم ينزل في الأسواق اسمه عيوب المنهج السلفي اسم الكتاب كده عيوب المنهج السلفي طيب ما هو فح هذا الكتاب على حسب ما حدثني صاحبي يقول إن هؤلاء يحرمون الطيبات ويشددون على الناس في الوقت الذي يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسهل للناس أمر دينهم وأنه ما خير بين أمرين إلا اختار إيسرهما ووالى آخره طيب نحن بلا شك ندعو إلى هذا المنهج من يوم أن عرفنا أيماننا من شمائلنا بحمد الله تبارك وتعالى ندعو إلى المنهج أنا أتحاكم إلى العوام عوام الناس الذين أسمعوننا في جنبات العالم وهم بالملايين هل شعروا في يوم من الأيام أننا حرمنا عليهم الطيبات هل شعروا في يوم من الأيام أننا شددنا عليهم في شيء أباحه الله سبحانه وتعالى يعني هؤلاء الملايين الذين اتبعوننا في جنبات العالم ويصغون إلى كلماتنا ويرون أنهم عرفوا الدين الصحيح هل فعلا شعروا بهذا التشدد من جهتنا مثلا وأننا حرمنا عليهم الطيبات وأننا يعني ضيقنا عليهم ما وسعه الله سبحانه وتعالى الذي أراه أنا بنفسي ولا وأظن غيري يرى هذه الرؤية أن اتباع الملايين لهذه الدعوة المباركة دعوة القرون الثلاثة الأول لهي أدل دليل على بطلان هذه الدعاوة نحن ما شددنا أبدا في شيء وسعه الله عز وجل على الناس أبدا يعني لما أنا قلت مرة من المرات والحديث صحيح البخاري أن امرأة مات زوجها فمعروف أن المرأة المحدة أنها لا تكتحل ولا تتعطر ولا تتزين في مدة العدة وفاء للزوج الذي مات فمعروف الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت مرأة إليه وقالت إن يعني مرضا أصاب عين ابنتها المحدة قالت أفك أفن كحلها قال لها لا روى قاسم بن أصبغ في مصنفه بسند صحيح بسند البخاري قال لا وإن ذهبت عينها فلما ذكرت هذه الزيادة بعض الناس زعم أن هذا تشدد وقال أين القاعدة الفقهية التي تقول إن الضرورات تبيح المحظورات يعني امرأة مرضت وأن عينها ستذهب يقول لا وإن ذهبت عينها طيب إزاي والعين غالية يعني وبل بل تباح الضرورات لأقل من ذلك تباح الضرورة لأقل من ذلك فكيف يمكن أن يقال لا وإن ذهبت عينها فنقول ليس في هذا تشدد مطلقا ومعاذ الله أن يكون كذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا قال لا وإن ذهبت عينها ليه لأن هناك أدوية أخرى بخلاف الكحل وهو الصبر مثلا وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن امرأة أو عن رجل أصابه ألم في عين فقال ليضمضه بالصبر طيب إذن فيه دواء آخر فإذا كان هناك دواء آخر فلا يحل أن يستعمل المرء ما حرم الله سبحانه وتعالى الكحر وإن كان فيه دواء إلا أنه زينة والزينة تحرم على يبقى لا يجوز لأحد أن يستعمل شيئا حرمه الله عز وجل وهناك بديل لكن لو سلمنا جدلا أنه لا يوجد بديل عن هذا فحينئذ الضرورات تبيح المحظورات خلاص يعني الله عز وجل حرم الميتة والدم على المسلم ومع ذلك أباح الميتة والدمة للمسلمي إذا وقع في باب الاضطرار يأكل يموت قال له لا أكل الميتة خلاص إذن ليس هناك تشد تشديد من قبلنا لكننا أسرى للنص الجماعة اللي بعيرونه قال التراثيون قال النصيون أقول كما قال ابن الزبير عبد الله بن الزبير لما عيروه مرة فقالوا له ابن ذات النطقي ذات النطقي لاسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما فكان الحجاج بن يوسف الثقفي يعيره يقول ابن ذات النطقي فقالت تلك شكات ظاهر عنك عارفه يعني حاجه انا افتخر بها فكيف تعيرني بما يفتخر المرء به فكل يعني التهم يرمى بها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يرمون بالتراثيين وبالنصيين وبالإرهابيين وبالمتشددين هذه كلها تهم المعلبة فأنت إذا كنت أساسا وانت ماشي يعني على الصلاة المستقيم وأنت من أرفق الناس بالناس ومع ذلك ترمى بهذه التهم المعلبة فكيف لو كنت غليظا إذا أنت حينئذ تحقق تهم هؤلاء الناس إليك عشان كده الرفق الرفقة الرفقة أيها, أيها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى استعملوا الأخلاق النبوية إذا دخلت قلب الناس خلاص ممكن لك التمكين في الأرض لا يكون إلا بعد أن تدخل قلوب الخلق عشان كده يوسف عليه السلام أول تمكين له أنه دخل قلب العزيز قبل أن يمكن على قبة يعني المالية في مصر لما قال في التمكين الثاني اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فأمسك بالخزائن كلها ودي لها يعني آه يعني آه يعني محور سأتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى إذن التمكين الأول الذي كان ليسف عليه السلام أنه داخل قلب العزيز وده ربنا عز وجل قال وكذلك مكنا ليوسف ده التبكين لهم عطر الكلام قولوا سنسل قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين عطر الكلام